شبكه مزامير داوود تقدم اللهم اغفر في ليلتنا هذه اجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين اللهم اغفر في ليلتنا هذه اجمعين وَهَبِ الْمُسِيئِينَ مِنَّا لِلْمُحْسِنِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فراجته ولا كربا إلا نفسته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 وَجِلَاءَ أَحْزَانِنَا وَذَهَابَ هُمُومِنَا وَغُمُومِنَا وَسَائِقَنَا وَدَلِيلَنَا إِلَيْكَ وَإِلَى جَنَّاتِكَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اللهم احفظنا بالقرآن قائمين واحفظنا بالقرآن قاعدين واحفظنا بالقرآن راقدين ولا تشمت بنا عدواً ولا حاسداً يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين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 اللهم احفظنا من النار اللهم احفظنا واحفظ اباءنا وامهاتنا واحبابنا واصدقائنا ومشايخنا من النار الى ربنا وحبيبنا وسيدنا امرتنا بالصيام والقيام ونحن نعترف بين يدي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 اللهم لا تجعلنا ممن حظه من صيامه العطش ومن قيامه السعر والتعف اللهم ما قمنا بحقك ولا أدينا العشر ولا العشير منها تستحق من العبادة آمين. ولكن نرجوك, نرجوك يا سيدي ونأمل فيك الخير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 وبدت شموسه على أطراف النخيل اللهم إنا نسألك أن تعيده علينا أزمنة عديدة وأعواما مديدة اللهم أعذ علينا وقد تحقق للأمة العز المنشود والنصر الموعود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 خُرِّبَت ديارهم قُتِلَت أطفالهم يُتِّمَت نساؤهم ولا يخفى عليك شيء من أمرهم اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين اللهم كن لإخواننا في غزة اللهم كل اخواننا في غزه اللهم كل اخواننا في غزه اللهم انصرهم نصرا واعذرا اللهم انصرهم نصرا واعذرا اللهم كل اخواننا في الشام وفي بورما وفي العراق وفي كل مكان اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه أَهْلُ طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم حرر المسجد الأقصى من يد الظالمين اللهم خلصه من يد الآثمين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 وفي كنفك آمين. الذي لا تخرقه الرماح ولا تهتكه الرياح اللهم احفظه في ولي عهده وفي كل أهله واحفظه في شعبه يا ذا الجلال والإكرام وارحم برحمتك الملكين محمدا الخامس والحسن الثاني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 اللهم رد كيد الحاسدين في نحورهم اللهم ادخلنا في كنف احاطه اسمائك الحسنى انت الاول وليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك اللهم ارزقنا حب القرآن اللهم ارزقنا حلاوة القرآن اللهم ارزقنا التلذذ بالقرآن اللهم ارزقنا فهرقنا فهم القرآن اللهم ارزقنا الاحتكام إلى القرآن اللهم نور حياتنا بالقرآن اللهم احفظ بلادنا بالقرآن اللهم اختم حياتنا بالقرآن اللهم نوّر قلوب قلوبنا بالقرآن اللهم نوّر قبورنا بالقرآن اللهم احشرنا تحت ظل القرآن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 ان ترزقنا من يد سيدنا محمد شربه شربه هنيه مرية لا نظمأ بعدها ابدا اللهم اجعلنا ممن يقبل يديه اللهم اجعلنا ممن يقبل يديه اللهم اجعلنا ممن اللهم رضي عنا حبيبك يوم الرضا آمين. اللهم ارزقنا من يدي الشريفة شربة لا نضمع بعدها أبدا آمين. آمين. اللهم اجعلنا نلقه ضاحكا لنا معانقا لنا آمين. يا ذا الجلال والإكرام يا ربي لم نره في الدنيا فلا تحرمنا رؤيته في الاخره وادخلنا الجنه معه يا ذا الجلال والاكرام نقسم عليك بلا اله الا الله نقسم عليك بلا اله الا الله ان تعتق رقا منا من النار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 واقضي حوائجهم ولا تصرفهم من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور اللهم ارحم جميع موت المسلمين اللهم ادخل عليهم في قفورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وفي مراتع الدود آمنين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 وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر